بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله على آله وصفينه وعلى المرادة رحمه الله تعالى الواو وهو الحرف الثاني عشر من الحروف الإحادية الحروف الإحادية كم؟ أربعة أربعة 10 حرفا أربعة عشرة حرفا واخر ما قرانا الهاء والهاء حرف مهمل غير عامل والمقصود بالهاء الذي هو حروف المعاني هو هاء السكت يعني معناها توضيح الحركات حركة المبني والمحافظة على حركة المبني وتزيين الصوت عند الوقف طيب هذا هو وسميت هاء السكت لإشعارها بمعنى السكت وهو الوقف يعني هي مشعرة بالوقف فنسبت إلى معناها الذي تفيده نسبت إلى معناها الذي تفيده وهو الإشعار بالسكت أي الوقف فهي حرف حرف حرف وقف هي حرف وقف والهاء الذي هي بدل من الهمزة الصيحة أنها ماذا من حروف الإبجال غير الشائع لا تدخل في حروف المعاني لا تدخل في حروف المعان طيب دراسه دراسة النحويين والصرف الصرفيين لهاء السك هذا ليس من ماذا ليس بجيد أن تدخل في علم الصرف وإنما, وإنما هاء السكت من حروف المعاني الذي تدرس النحو هل هناك في لغة العرب هاء زائدة الجواب نعم توجد هاء زائدة لكن هاء السكت ليست من حروف الزياده هاء السكت هي من حروف المعاني فهي حرف مستقل برأسه حرف يحيد الاشعار بالشك وهو الوقف حرف له معنى براسل واما زياده اله في اللغه نعم جاء ماذا جاء في اهراق وهو مأخوذ من الاراقه وجاء في امهات وهو مأخوذ من الامومه وامهات بالهاء يقال لماذا للعاقلات يقال للعاقلات امهات وغير العاقلات يقال امات يقال امات انا الحرف الثاني عشر الواو هذه مراجعه سريعه لدرس الهاء الشيخ مكران عبد الله ابو زيد يقول هذا من اللحن الذي انتشر هذا من اللحن الذي انتشر ويطلق عليها الامات الست الشيخ ابو بكر عبد الله بن زيد رحمه الله قال الث... الحرف الثاني عشر من حرف المعاني حرف يكون عاملا, و... يكون عاملا وغير عامل فالعامل قسمان قار وناصب فالقار واو القسم واو ربا على من جعل واو ربا حرفا مستقلا ولا بعضهم يجعل الواو يجعل يعني الواو هي واو ربا ويجعل المقرور بعد واو ربا مقرور برب المحذوفه قال والناصب, والناصب واو, واو مع تنصب المحلول معه هذا عند قوم عند قوم والواو التي ينتصب الفعل مضارع بعدها هذه أيضا ناصبه عند الكوفيين قال هي الناصبة له عند الكوفيين فأقسم له العمل أربعة ولا صح منها غير الأول ما هي ما معنى غير الأول غير القسم قال وسيتبين ذلك الف فاما فاما واو القسم هذا الف فاما القسم فحرف يقر الظاهر دون المضمر وهو فرع الباء الباء اصل لعمهم مقررها فالباء تقر الظاهر وتقر المضمر فهي اصل حروف القسم قال لان الياء الباء فضلت بأربعة أوجه تقدم بيانها تقدم بيانها صفحة خمسة وأربعين قال ولذلك فضى ولذلك فضى قال الثاني القسم نحب بالله لا اله يعني من معاني الباء باء القسم قال وهي باء القسم قال نحب بالله لا اله وهي عصر حروف القسم والاولى احرف افل جمع قله قال ولذلك ظل السائر سائر حروفه بقيه حروفه بثلاثه امور قلنا وهذا بعضهم رابع ساتي قال احدها انها لا يجب حذف الفعل معها بل يجوز اظهاره نحو اقسم بالله والثاني انها تخالف على المنور نحو بك لا افعلن بك يا ربي ولا يجوز اطلاق المخاطب الذي يهم غير المراد غير القسم بالله سبحانه قال والثاني انه استعمله الطلب وغيره بخلاف سائر حروفه فإن الفعل منها لا فان فإن الفعل معها معها لا يظهر ولا تقر المضمر ولا استعمل في الطلب زاد بعضهم رابعا وهو أن البات تكون جارة في القسم وغير بخلافه القسم وتائه فانهما لا تقران إلا في القسم قلت وشاركوا في هذا بعض وشاركوا في هذا بعض حروف القسم كلام كلام إذا راجعناها صفحة خمسين واربعين قال وذهب كثير من النحويين إلى أن الواو بدل من الباء قالوا لأنها تشبهها مخرجا ومعنى لأنها من الشفتين والباء للأصاق والواو للجمع واستدلوا على ذلك بأن المضمرة لا تدخل عليه الواو لأن الاضمار يرد الأشياء إلى أصولها الاضمار يرد الأشياء إلى أصولها قال باء واما واوروبا هذه قال الايه باء قال واما واوروبا فذهب المبرد والجمهور قال واما اوروبا فذهب المبرد الكوفيون الى انها حرف جر الى انها حرف جر لنيابتها عن ربا وأن ان الجر بها لا بربها المحذوفه استدل البرد على ذلك ابتداء القصائد بها ان القصائد تفتتح بها كقوله وقاتم الاعماق خاوي المخترق خاوي المخترق وصحيح ان القرب رب المحذوفه بالواو هذا ترجيح انقلت الترجيحات فهذا مثلها قال لولي أن الواو اسوه الفاء الواو اسوه الفاء الواو اسوه الفاء ما معنى اسوه الفاء اي ما قدوه ومقدمه للفاء قدوه ومقدمه للفاء هذا معنى اسوه الفاء والا ولا ولان الواو وسط الفاء بابل وبل الحروف المقروره ربما بعدها والا ولان الواو وسط الواو وسط الفاء أي قلنا قدوة ومقدمة وبل اللذان ماذا ربا ما بعدهما قال ابن مالك ولم يختلفوا أن الجر بعدها بعدهما بعد الفا وبل اتفقوا على أن الجر في ربا المحذوفة وقد تقدم ذكر ذلك في الفاء. والواو المذكوره عاطفة ولا حجة له في افتتاح القصائد بها على أنها غير عاطفة على أنها غير عاطفة لماذا؟ قد يسقط, الراو... قد يسقط الشاعر كلاما لا يريد أن يذكره قال لإمكان إسقاط الراوي شيئا من أولها ولإمكان عاطفها على بعض ما في نفسه، ان على بعض ما في نفسه، ولذلك يقولون دائما القصائد أحيانا معناها يرجع إلى بطن قائلها، ما تفهم، ما تفهم بعض الأشعار ذكروها من فصيح اللغه بس صار أحد أن يفهم منها كلمة، بتمرر قراءة أبيات. ما صبأت فتفشل خلف شلاح في وفي شلف في الخفاء البعبوع والبعبع بلي هذا ذكروا أنها من فصيح شعر الجاهليه لكن اندثر معناها فأصبحت لا تفهم هي مكتوبة عندهم مكتوبة من أشعار الجاهليه بخط بعض الجاهليين قبل الإسلام مكتوب بخطه ومع ذلك اندثر المعنى حتى لم يعرف حتى لم يعرف ما دون ما دون لها معنى لا بالمعاجم ولا بالقاميس هذا ولا إذا قال ولإمكان عطفها على بعض ما في نفسه من هناك أشياء معاني قال وأما وهو معه فذهب عبد القاهر من هو عبد القاهر من ابن عبد الرحمن الجرجاني واضع أصول البلاغة يعني هو الذي جمع فن اللا المعاني وفن البيان في كتابه الإعجاز و كتابه اسرار البلاغه فكتابه دلائل العجاز تناول علم المعاني فيه وكتاب اسرار اسرار ماذا اسرار البلاغه تكلم فيها على البيان وما فيه هو تعرض لشيء من البديع تعرض في آخره لشيء من البديع. إذن عبد القاهر الجراني هو من أول من ألف في البلاغة تأليفا مستقلا. ولا سمعنا أنه أول من ابتكر علم البلاغة لا. الفوائد البلاغية كانت منثورة. لكن في ثنايا الكتب وفي ثنايا الشروح الأحاديث. وفي ثنايا تفاسير موجوده موجودة ابن القرهاني رجع انت في سنن 471 هجري حاشيه اثنين ينظر فوات هي قال الى انها نصب الفعل مع في نحو في نحو الماء والخشبته وهو ضعيف لان الواو لو كانت عامله لاتصل بها الضمير في نهو شرت اياك شرت وإياك لماذا يا أخوة قاعدة عند النحاة أن الضمير أن الضمير لا يتصل إلا بعامله فكل ضمير متصل بماذا اتصل بالعامل بالعامل عندهم لا يتصل الضمير إلا بماذا إلا بعامله لا يتصل الضمير الا بعامله هنا سرت واياك الان ما يعرب إياك مفعول معه طيب هل نصبته الواو اذا كانت الواو ناصبه بمعنى انها ايش ستتصل بالضمير ستتصل بالضمير سيقال وك ما يحتاج نفصل نقول واياك قاله الصحيح أن المحلول معه منصوب بما قبل الواو من فعل أو شبهه بواسطة الواو فالواو هي واسطة النصب وليست هي النصب نفسها قالوا وذهب الزجاج إلى أن نصبه مضمر بعد الواو من فعل أو شبهه يعني ما ما يقدر بعد الواو تقديره قال تقديره في نحو ما صنعت وأباك أي وتلابش وأباك وهو ضعيف لأن فيه احاله ما معنى احاله إبعاد لدرس المحول معه معناها أنه ماذا إذا قلنا منصوب لفعل محذوف إيش معنى هذا معنى هذا أنه فعل به وأنه لا يوجد في الدنيا درس اسمه فعل معه لا يوجد في علم النحو درس اسمه حل معه اذا جعلناها محل به لفعل محذوف ايش معناها اذا جعلناها علبه به لفعل مقدر او جعلناها معمول لفعل مقدر ما معنى هذا معنى هذا انها من درس ماذا المحلول به واذا اذا جعلناها من درس الفعل به فمعناها ان المفاعل كم اربعه وانه ليس هناك ليس هناك في اللغة شيء اسمه مفعول معه قال لأن فيه احاله إبعاد لباب المفعول معه إذ المنصوب بتلابس مفعول به ما معنى إذ المنصوب؟ هذا تعليل إذ هنا تعليلية إذ هنا ما هي؟ تعليلية إذ إذ هذه تعليلية اي لان المنصوب لان المنصوب بتلابس مفعول به لان يحل محلها ماذا اللام حل محلها لام التعليل هذا ضابط التعليليه حل محلها لام التعليل قال وذهب الكوفيون الى انه منصوب بالخلاف منصوب بالخلاف وهو فاسد ما معنى منصوب بالخلاف لمخالفته لما قبله طيب الخلاف هذا المخالفة أو الخلاف لما قبله هذا عامل أيش معنوي عامل معنوي ولم يصح من العوامل المعنوية إلا ماذا؟ إلا ثنان لم يصح من العوامل المعنوية في لغة العرب إلا ثنان العامل الأول الابتداء يبتده فعل المتدى والثاني التجرد من النصب القاسم فعل فعل المضارع وجميع العوامل المعنوية التي ذكروها كلها ضعيفة، لا يقوم لا يقوم لها حجة ولا يقوم بها حجة، فالخلاف هذا عامل معنوي مختلف فيه، هذا ماذا والصحيح سقوطه هذا يذكر في الفوائد المتشابهة العوامل المعنوية المختلف فيها. المختلف فيها، منها الخلاف ومنها الإضافة، منها الإضافة. ذهب وذهب الكيفين لأنهم يصنعون الخلاف وهو فاسد لأن الخلاف معنا. والمعاني المجرده لم يثبت النص بها ما معنى المعاني شو معنى معنى المجرد المعنى الخالي من الله المعنى الخالي من الله يعني ما معنى المعنى الخالي من الله المعاني الخالي من الله معناها العامل المعنوي معناها العامل المعنوي المعاني المجردة يعني العامل المعنوي يعني ما هناك عامل معنوي ناصب ولا عامل معنوي جازم ولا عامل معنوي جار وإنما صح من لغه العرب عاملان معنويان يعملان الرفع الأول المبتدا يرفع المبتدا يعمل الرفع في اسم والثاني التقرد من الناصب والجازم يعمل الرفع في فعل يرفع الفعل المضارع فقط ما هناك عامل معنوي ينصب ولا هناك عامل معنوي يخفض ولا هناك عامل معنوي يجزم هذا على الصحيح من أقوال العلماء قال لأن الخلاف معنا والمعاني المجردة لم يثبت فيها لم يثبت النصب بها هذا تعليل هذا تعليل لأن هذا تعليل تكتب عليه تعليل نقله إلى الفاظ المشابه طيب وقوله والمعاني المجردة لم يثبت النصب بها ما معنى قلنا المعانى المجردة بما تسرناها بالعوامل المعنوية معانى المجردة أي العوامل المعنوية هذه قاعدة هذه قاعدة مضطلدة والمعانى, الماء والمعاني المجردة أي العوامل المعنوية لم يثبت النصب بها هذه قاعدة مضطlدة إلى أن تنقل إلى القواعد المضطلدة في دفتر الفائد العاشر في دفتر الثالث العاشر وهناك بعض الاخوه له لهم خبرة في تقطيع الدفاتر على هذه الهيئة على هذه الهيئة فأني أتي بالدفتر ثم يصلحه فأخذ الأخ إذا أراد التعريفة يفتح مباشرة أراد التقسيمات أراد الشروط أراد الأركان مباشرة يكون سهل عليه يضيف الفائدة إلى قنطان نها وأنه ذهب الكوفيين إلى أنه مصور بالخلاف لان الخلاف معناه المعنى الجردان وقال الأخفش وقال الأخباش انتصابه انتصاب الظرف وذلك لأن أسرت مع الليل فلما جاء بالواو في موضع معه انتصابها الاسم انتصاب معه والواو مهيئه لانتصاب هذا الاسم انتصاب الظرف انتصاب الظرف قال ونظير ذلك إعراب ما بعد إلا بإعراب غير إذا وقعت إلا صفة طيب هذا قول الأخفش سعيد بن سعد قال فإن قلت فهل وا فهل فهل واو مع قسم براسه أو هي الواو العاطفه قلت بل هي غيرها هي غيرها قسم مستقل وقال قوم انها في الأصل هي العاطها ولذلك لا تدخل عليها وو العطف ولو كانت غيرها لصح دخول وو العطف عليها كما تدخل على وو القسم نقول لا يلزم لأنه قد يحصل ماذا؟ اشتباه ماذا؟ اشتباه صوري لا يلزم لأنه قد يحصل اشتباه صوري قال واما الواو التي انتصر المضارع بعدها فتكون في موضعين قال فتكون في موضعين الاول في الاجابه الثمانيه التي تقدم ذكرها الاجابه الثمانية التي تقدم ذكرها ما هي الاجابه الثمانية الا يتقدم ذكرها مرت معنا واعطيتكم بيتا تجمع ماذا مرون هدعو وسل واعرض لحظهم تمنى ورجو كذلك النهي قد كمل مرون هو مرون هدعو وسل مر هذا الامر وانها النهي وسل استفهام مرون هدعو وسل وأعرض لحظهم. واعرض لحظهم واعرض العرض لحظهم التحريض واعرض لحظهم تمنى ورجو تمنى ورجاء تمنى ورجاء هذه الاجبه الثمانيه اما النفق النفقه لا هذه تكمله لفائده تعلق الفعل المضارع قال التي تقدم ذكرها للفائه الناصبه الفائه الناصبه قال لك قول الشاهد لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم الشاهد ماذا وتأتي يعني لا يكون منك نهي عن خلقي مع إتيانه مع إتيانك له مع إتيانك له طيب الفائدة الذي مرت معنا في الفاء الفاء صفحة 61 طيب ننظرها ننظر الأقبة الثمانية فنحيل إليها ايه <تكلم> <تكلم> في هذاها قال وقد ذكر الفاء أقسام أخرى ترجع عند تحقيق الاقسام الثلاث المتقدمه أحدها الناصب الفعل مب... للفعل في جواب الأمر والنهي والدعاء الاستفهام التعطيل والعرض تمني والنفي والتراجع هذه تسعة أجبة تسعة أجوبة. من قال الأجبة الثمانية أخرج النفي ومن قال أجبة التسعه أدخل النفي هذه هي معلومة مهمة إذا قوله في الأجوبة الثمانية اللي يتقدم ذكرها يعني في الثمانية بإخراج أيش؟ النفي إخراج النفي طيب هذا يحال إليه الصفحة 74 الله يتقدم ذكرها صفحة 74 في الأجوبة الثمانية اللي يتقدم ذكرها صفحة 74 قال والثاني, والثاني أن الثاني ان يعطها ان يعطها بها الفعل على المصدر الخالي ما هو المصدر الخالي من التقدير بالفعل هذا كعله بين قوسين ليس أي مصدر وإنما المصدر الخالي من التجريد بالفعل هكذا يشترطون فيه يشترطون فيه هذا الشر المصدر الخالي من التقدير بالفعل كقول القائلة ل ل لبس عباءة ل لبس عباءه وتقر عيني احب الي من لبس الشهوه وبيت تخفق الارواح فيه احب الي من قصر المنيف وكسرت خبزة من كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف وقالت في آخرها وعلق من بني عمي وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علق عنيف هذه ميسون بنت فقدل ولم تصح الله القصة لم تصح وانما شهرت في كتب اللغه والادب فقط وذهب بعض الكوفيين الكو الى ان الواو في ذلك هي الناصب للفعل للفعل بنفسها وذهب بعضهم الى ان الفعل منصوب من مخالفتي والصحيح ان الواو في ذلك عاطفه والفعل منصوب بان مضمرة بعد الواو إلا أنها في الأول عاطفت مصدرا مقدرا على مصدر متوهم مصدر مقدرا يعني من أن ومن أن المقدرة ما بعدها على مصدر متوهم على مصدر متوهم يعني هذا هو الذي يسمى المصدر ماذا المتصيد المصدر المتصيد ومتى يكون هذا المصدر المتوهم بشرط أن تكون أن مضمرة معه وجوبا يكون ماذا متى يكون المصدر المتوهم أو المتصيد يكون مع بعد الواو الذي هي واو المعيه التي ينصب الفعل المضارع بعدها وجوبا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم الآن وتأتي ما معنى وتأتي مع إتيانك ما معنى وتأتي مع إتيانك أو وإتيانك لكن لما نأتي لا تنهى عن خلق وإتيانك عبارة ما ركيكة السبك لكن نتصيد مصدر مما قبلها ننظر الفعل الذي تقدم عليها فنصطاد منه مصدر اصطيادا لماذا سمي مصدر متوهم أو مصدر متصيد لأنه سبك من غير سابك إلا أنه حصل السبك هذا السبك التوهمي والسبك التصيد للمصدر حصل من اجل اتساق المعنى هذا هو لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم ما هو تقدير المصدر المصيد لا يكن منك نهي لا يكن منك او لا يحصل منك نهيك عن خلق وأتيانك مثله معنى متسق هذا هو قالوا في الثاني عاطفة المصدر المقدرا متى على مصدر صريح وفي الثاني عاطفة مصدر مقدرا ما معنى مصدر المقدرا أي من أن ما بناء المضمور وما بعدها مقدرا وهذا ما هو شرطه هذا يكون مع النصب بعمل مضمره جوازا هذا مصدر مقدر والمصدر المتصيد متى يكون مع المضمرة وجوبا هذا فرق ينتبه له ويكتف في الفروق قال وفي الثاني عاطفه مصدرا وفي عاطفه مصدرا مقدرا على مصدر صريح لانه قال وللبس عباءه وتقر عيني ما هو التقدير لبس هذا مصدر صريح ما هو التقدير نعطف عليه مصدر مؤول مصدر مقدر للبس عباءة وقرار عيني. للبس عباءة وقرار عيني. أحب إليّ من لبس الشفوف. الشفوف هي الثياب الرقيقة. قال قال الثاني عاطفة مصدر المقدرة على مصدر صريح. أخال من أخال ما تقدير الفعل وإضمار أم بعدها في الأول واجب وفي الثاني جائز قال واما الواو غير العاملة فقد ذكر بعضهم لها اقساما كثيرة وهي راجع إلى ثمانية أقسام وهي راجع ثمانية أقسام هذا درس قديم بإذن الله سبحانه وتعالى إله نزاكم الله خير.